أشهد أن لا إله لله أخضر ولا شريف له أشهد أن محمد عبد هو رسمه طيب نحن تكلمنا في القياس وتكلمنا على تعريف القياس وأركان القياس وشروط الأصل والفرع والفقم والعلة وتكلمنا كذلك على تعريف العلة وأو أقسام القياس باعتبارات إن شاء الله نتكلم على طرق معرفة العلم قبل أن نتكلم عن طرق معرفة العلم نراجع نراجع يعني اللي شروطها أن يكون عصفا ظاهرا لا خفيا واضح جلي يعني أن يكون منضبطا وأن يكون إيه متعدياً عند بعض العلماء، وأن يكون مناسباً عند بعض العلماء، وإن كان إيه الصعيب خايف على ستة طبعاً، راحك، وإن كان المناسب اختلف فيها الإيه العلماء، طيب طرق معرفة الإيه العلم يتعرف المشتهد الثالث متعدياً وفي خلاف. تعرف المستهد على العلة بعدها طرق بعض بعضها محل وثاق ومحل وثاق وبعضها محل خلاف أهمها من أول شيء اللي النص طرق معرفة العلة دي مهمة يعني هي دي يعتبر أصل القياس يعتبر دي أصل القياس والتطبيق العملي على اللي على القياس الطرق دي جد بالاستقراء جد بالاستقراء فأول حاجة النص والمقصود به أن يرد بيان العلة في النص من قرآن أو سنة وهو أقوى الطرق لمعرفة العلة يعني القرآن أو السنة يرن العلة بتاعة الحكم المعين والنص على العلة قسمين. يعني النص على العلة ما ربنا عز جالي نص على العلة نوعين. أول نوع نص صريح يعني القرآن نص على العلة نص صريح بحيث أنه وضع الشيء للتعليل من غير احتمال لا احتمال لحاجة تانية. هو بيقول مثل،, مثل قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا فبيقول في اللغة هنا النص ده ما يحتملش معنى أخر فمثل قوله صلى الله عليه وسلم هذا اللي ممكن يبقى لي من جهة الفقه يعني إنما جعل الاستئذان من أجل البصر فهنا كده هذا نص صريح على اللي الاستئذان على البيوت من أجل الايه؟ من أجل البصر والأوضح من كده قوله صلى الله عليه وسلم كله مسكر من خمر وكله ايه؟ خمر حرام ماشي فأيوضح علة الخمر هي هي يعني ثاني مثال النص ايه غير الصريح قصدي ثاني نوع النص غير الصريح يقصد به الظاهر في التعليل الذي يحتمل غيره يعني في اللغة من جهة اللغة يعني يحتمل هذا النص غيره فيقلد نص ايه غير الصريح ولكن ايه راجح ويؤخذ به طبعا ومن أثلته قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والايه والطوافات أخرجه الخمسة فقوله إنها من الطوافين يفيد أن علة طهارتها كونها من الطوافين وصعوبة التحرز منها فالحق بها أشياء أخرى بقى. هنا يعني بعض العلماء زمان الحق بها الفقرة عشان فاركت نفس الحالة ونحوها من سواكن البيت فلو قلنا للعلة هنا هتبقى كونها من الطوافين وصعوبة التحرز منها يبقى هنلحق بها كل ما مثلها في إيه؟ في زماننا وممكن بقى في الحالة دي تختلف باختلاف الإِزمن ممكن يبقى شيء من الطوافين وشيء مش من الطوافين تاني حاجة الإجماع يبقى تاني طريق من طرق معرفت العلا لإِجماع فالإجماع طريق طبعاً عاد شو ما شو خطبتي من فرق بين الصريح والنصريح وانت مش يخبيرك عشان المثال يعني صح ما هو يعني هو بيطلق, بيطلق الصريح على الذي لا تحتمله لا يحتمله ايه لا يحتمل معنى اخر في الواقع العالم. وغير الصريح اللي هو يحتمل معنى اخر ولكن المعنى الظاهر والارجح هو ايه كذا ممكن يكون هو أخطأ بقى في المثال يعني ممكن ممكن واحد ما قالش يسمى نصش اللي دي إلا في في الحديث المثال او يعني هنا قصده الواجر صريح اللي هو ممكن واحد يقول اللي نبي سلام بيخبر اللي هي من عليكم الطوافات مش بيقول اللي دي علة الحكم بالطهار يعني ممكن يحتمل عند أحد العلماء يعني يقول إنها ليست بنجس ده حكم خلص خلاص وحكم تاني إنها من الطوافين عليكم الايه؟ الطوافات وممكن عند بعض العلماء يقولوا اللي ده علّة لمسألة الإيه اللي هي ليست بنجيس فلأن المسألة تحتمل في بغاطر العرب فلذلك لما يجعلوها إيه تبع النص الصريح لإحتمالها للمعنيين وإن كان المعنى الأرجح عنده العلية مثلا فمو المعنى فضل ويجعل الأولى العلية من إنها كذب الأولى يعني من أجل Ašen, v lůžte, ale závěr, pro účel, děl, náš, v masáži, l Gli, štěstí, to, jako, Ale, je, je, je, je, je, je, je, je, أيوة فهيبقى البصر هنا برضو علة للإستئزان بس من ناحية القياس لو على القول الثاني ده هيبقى مش علة منفردة يعني إيه يعني العلة بمعنى اللي هي صح الإستئزان جعل من أجل البصر ولكن عند القول اللي هيقول كده ده يبقى لازم إيه اللي ممكن البصر وغيره بمعنى يعني لو افترضنا اللي دلوقتي آمن الآمن من مساءة البصر زي البيوت بتاعيتنا دلوقتي فهل يستأذن ولا لا فاللي يجعل البصر دي العلة الوحيدة في الاستئذان هي ايه؟ وهيستدل بقول إنما فهيقولي بأدوات الاستئذان ممكن ما ايه؟ ما يبقاش بنفس اللزوم القديم مفهوم معنى؟ ليه عشان انت كده كده مش ممكن هتنظر أصلاً هو لازم يفتحك همين قصدين؟ واللي هيقولي البصر وغيره يعني زي ايه الشخص يعرف ده مين أو كذا أو كذا طيب ممكن بعد الدرس عشان الدرس ما يفش ماشي يبقى ايه يبقى هي هيقول لي استئذان برضه هيبقى لسه موجود فاهمين قصدي ولا مش فاهمين طيب ولكن طبعا الظاهر اللي هي ان الاستئذان عله وهي العله الاصليه ليه عشان قوله انما ينفذ الايه الحصر والتخصيص حصرت ايه تخصيص بمعنى يعني هو لازم دراسة النص والظاهر مش ممكن يكون الراز نفسه هو اللي قال الموضوع مش مختامين من جهة طلبات العرب. صحيح. عمو منديكنا. إنما هو. زخ الله خير. شكرا <تصفيق> والشكر. غير صحيح داون في الن يعني نفسه ظاهر بس ولازم مختامين. يعني ه يعني هذي مش لازم تكون متعدد ال. إيه أنا أقصد كده مش فا فيبقى إنما جوا الاستازن أجل البصر ده من ناحية اللوحة نص صريح اللي الاستازن عل البصر على الاستازن ماشي طيب تاني حاجة الإجماع الإجماع طريق صحيح من الطرق التي تعرف بها العلة عند جماهير العلماء وخذ تشكل ذلك بعضهم فقال كيف يكون الإجماع على العلة دليلا على صحتها مع أن المخالفين القياس لا يقولون بالتعديل وهم بعض الأمة يعني بعض الناس تشكيلت اللي فيه إيه؟ اللي فيه أصلاً خلاف مسألة الإيه؟ في مسائل الإه في فإزاي الإجماع بلا دليل إذا كان فيه خلاف أصلاً في مسائل القياس وقد عن ذلك إمام الحرمين فقال الذي ذهب إليه ذو التحقيق أن لا نعد منكر القياس من علماء الأمة وحملة الشريعة فإنهم مباهتون أولا على عنادهم فيما ثبت استفاضة وتواترة ومن لم يزعه التواتر ولم يحتفل بمخالفته لم يثق بقوله ومذهبه وأيضا فإن معظم الشريعة صدر عن الاجتهاد والنصوص لا تفي بالعشر من معشار الشريع وهؤلاء ملتحقون بالعوامي وكيف يدعون يدعون مجتهدين ولاشتهاد لهم؟ ما في يعني الإجابة على ذلك اللي إيه؟ اللي هم لم يعتبروا قول الذين خالفوا القياس أو الذين لم يقولوا بالقياس أنهم أيما إيه ما إيه مجتهدين؟ وهذا رأي بعض العلماء زناب النووي فنحن نعتبر من الإيه من المجتهدين؟ وفي الحقيقة لما انت تتبع قول الظاهرية يعني واتحصرهم في الكلام اللي بيقولوه هتلاقي هما جزء منهم بيثبت القياس بطريقة اخرى يعني يعني بيقول بس اسمه موافهوم الموافقة وأنا موافق على موافقة فشبه يعني وإن كان برضو ظهر من بعضهم يعني معاندات في ده ودي بس دي بعيدة قوي يعني ولكن يعني المنصف منهم نجد اللي هو موافق على القياس الأولوي ولكن جعلوا بدلالة مفهوم الموافقة قالوا فلا تقل له ما أف قالوا مفهوم الموافقة يدل على إنه لا تضربهما مش القياس ماشي وبرضو ده في القياس الأولوي وبعضهم حتى في القياس المساوي إن كان معظمهم يعني عنك القياس المساوي بس هذا هو مضاعف خالص في الدليل يعني ايه بعضهم يعني برضو جعل قياس المساوي ده من الايه؟ من مفهوم الموافقة برضو فالمنصف منهم هتلاقيه خلفك في الاصطلاح في اصطلاح القياس مش في حقيقة القياس مفهوم نوعانه لا طيب فضل يا اي واحد فيكو راحتكو ايش <تصفيق> اي حد نقوم بياهم مفهوم موافقة اي مفهوم موافقة يعني أنا ما أقول لا تقل لا مفهوم موفقة ده قريب جدا من القياس لدرجة بعض العلماء أصلاً ما فيش فرق بين مفهوم ووفقة في القياس بيقول كده يعني إيه الفرق أصلاً العلماء يعني ما فرقوا بينهم قالوا مفهوم موفقة هو اللي أنا ما أقول إما الشرعي يقول كلام في اللفظ مفهوم لغة من اللغة كده اللي إيه اللي الحاجة التانية دي زيه زي فلا تقل لهما أفر ولا تنهرهما ده مش محتاج لإعمال مجتهد إيه اللي برب مش محق حرام ولا لأ إذا كان القف حرام من اللغة كده يبقى برب حرام من اللغة مش محتاج اللي أنا أقيس بطريقة عقلية ولا كذا فالظهرية بيقوله كده فالنصد دي هو ده مفهوم مفهوم هو مفهوم, مفهوم, مفهوم, مفهوم, مفهوم من اللغة اضطراراً يعني واضح كده مفهوم معنى؟ أما القياس اللي انت محتاج لإيه لإعمال العقل فيه زي إيه مثلا يعني وفرقنا بمفهوم الفقه والقياس هيبقى زي لمساله القياس بقى هيبقى في البر مثلا قياس الايه يعني ايه على البر في الربويات مثلا فنانا اتفضل تختار هو المذهب الظاهري ده يعتبر مذهب ولا يعني فرق المقارن ما بياخدوش ماخرا ده يعني بعضهم بيعتبره مذهب وبعضهم بيعتبروا مش مذهب زي الايه الامام الحرمين هنا والامام النووي يعني في مش, مش معتبره اه يجوز العمل بقولهم ولا ولا لو خالفوا مثلا يبقى ماشي ماشي لو من فرض الطول يتقال يعني يجوز العمل بقولهم في المسائل اللي هم مش مخالفين في أصولهم فيها جماهير أهل العلم أما في المسائل اللي هما مخلفين في أصولهم فيها جماهير أهل علم زي القياس مثلا فالعمل بيهم ضعيف وما ينفعش نعمل بيه فهم خلفوا في مسألة المسألة دي مخلفتهم فيها بسبب القياس اللي هما بيقوه وخفضوش بالقياس ودليلها القياس هي ما نعملش بيهم فيها أما لو بسبب اللي هو استدلال قوي ومنضبط ومالوش علاقة بالإيه بالقياس بذل هو اللي فهم النص مثلا ففي الحالة دي الدي مش بسبب بدعه هم بتدعوها او بسبب مخلفة هم خلفوها من جميعها فهم عظيم وبالنسبة للمشتهدين المشتهدين ما بيبصوش من اللي قال المشتهدين ما الحق ايه الدليل ايه يعني لو هو كلامه عال الدليل خلاص انا يعني, يعني اما بالنسبة لطلبة العلم Fala, a talabita, a jdeme listem, dět, fal, a vdol, a vsahy, ما ياخدوش a jdduš, bahne كمذهب ياخذوه a لكن ياخذوه a kůžu uby, mezheb. A عليه الامه انه مذهب صحيح ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ماذا؟ ماذا؟ المنصر ربما يقولون أنهم مجاكلون في القياس قياس سابق التواتر؟ اه قياس سابق التواتر القياس تبلغ التواتر معنام ده حقيقي يعني مش وأدلة الإجماع برضو بعض العلماء قال اللي هي تبلغ التواتر معنام بس مش تواتر اللفظي تواتر معنام فمثال العلة المجمع عليها الصغر أولا ايه فيه فأنهم مباهتون اولا على عنادين في مثالات استفادة وتوتر وأيضا يعني أول حاجة هم مباهتون ثانية حاجة وإنهم ومثال العلة المجمع عليها الصغر علة للولاية على مال اليتين فالعلماء مجمعين على إن الصغر علة للايه الولايه على مال الايه على العله اللي مجمع عليها دي مثلا بعض العلماء يقيس على عليها يقيس عليها ايه الولايه في النكاح فيقولوا الصغر عله للولايه في النكاح طيب الصغر عله في النكاح دي انا متفق عليه لا مش متفق عليه ده الحكم اللي عايزين نوصله بس احنا وصلنا له من امر متفق عليه وهو كون الصغر عله للولايه على مال فيقيس على في النكاح على الولاية في مال اليتيم ماشي؟ وكذلك مثال اخر التعدي على المال علّه لوجوب الضمان عليه على الغاصب فيقاس عليه ضمان مسروق فيقاس عليه إيه؟ ضمان مسروق ماشي؟ دي طبعا واضحة يعني ده دليل ايه يعني دا قياس إيه يعني قياس يعني مساوي أو واضح يعني فهمنا معانا ولا في اشكال مثال آخر مثلا الأخ الشقيق مقدم على الأخ الأب في الإرس ورد نصوص بتقدم الأخ الشقيق على الأخ الأب في الإرس ماشي والعلا هي امتزاج ونسب الأب ونسب الأم واختلافهماج وده إجماع الأخ الشقيق مقدم على الأخ الأب ده إيه؟ إجمع فقَسُوا عليه بعض العلماء تقديم الأخ الشقيق على الأخ الاب في ولاية النكاح وتحمل العاقلة بنفس, بنفس الجامع اللي هو امتزاج النسبين حفروض معنا؟ يعني احنا عندنا الشرعي بيقدم الأخ الشقيق على الأخ الاب في الارس فقَس عليه بعض العلماء تقديم الأخ الشقيق على الأخ الاب في ولاية النكاح يعني ما يكون إحنا وليت النكاح يعني عندنا واحدة هتتزوج وعندها أخ شقيق وأخ الأب. فالولي الأخ الشقيق ما بس الأخ. مفهوم عنا؟ طيب ولا يلزم من الإجماع على العلة الإجماع على الكل قياس تكون ركنا فيه. فقد يتفقون على علة حكم الأصل ولكن يختلفون في وجودها في الفرع أو في صحة قياس الفرع عليه لوجود نص يخص الفرع ونحمده يعني زي ما أدركوا إيه؟ هو الإجماع هنا على إيه؟ علة حكم الأصل، ده الإجماع لكن مش معنى إيه الإجماع هنا يعني اللي هما لازم تكون العلة في الفرع متفق عليه لا، هو المقصود هنا اللي يكون الإجماع على علة الأصل فهو معنى؟ مش فهم؟ يعني وبالتالي الإجماع ده إيه طريق من طرق معرفة العلم، فالإجماع على علة الأصل كذا، صح؟ فأنا من الم أنا خلاص عندي اللي اللي في إجماع على علة الأصل دي خلاص، فأنا بقى أقص عليها حاجة تانية غيرها، ممكن يختلف مع العلماء في اللي دي زي دي، بس الأصل متفقين عليه اللي هو إيه علة الأصل، فهم؟ التاني اللي قالوا في خلاف ان هم يخلفوا هو في صفه قياس الفرع عليه أو في صفه قياس طلع عليه وجود نص نص الفرع طب هو ده ما يكونش لازم ما اسكروا ليه هو ده اللي في نص من المجال الثاني اه يعني بديهي بالنسبة لك انت عشان ايه يعني ايه اخذت العلم من طريق السلفيين مثلا ولكن عند غير يعني الاساسيين مش بديهي ده محتاج دليل يعني عند غير من يعني غير انهم النص يسوي لا الناسخ بالنص لا هم عندهم لو ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يبقى مش هيقدروا يخالفوه مش هيقدروا يخالفوا النص ثابت القياس ولكن الخلاف في ايه بقى في بعض الاشياء اللي هو درجة حديث الاحاد حتى رحنا ونهدي اللي هو الشروط بتاعت قبول الخبر الأحد يعني عند بعض العلماء زي الأحنا يفضلون كutches موجودين آه حتى ببش نص لا هو أصدوم هنا بالنص مش النص اللي أنت أصدق عليه أصدوم بالنص يعني حديث يعني وجود حديث يخص الفرق مش أصدوم بالنص الأصولي م. مش أصدوم بالنص هنا النص الأصولي الذي لا غيره غاية لا مش أصدوم بذلك ولا في الحترام ولا يدي موضوع شخصي إيه الحترام يعني يعني يطلق مرة الإله ومرة النص آه أصدهم بالنص اللي فوق ده مش النص الأسولي اللي هو الدليل القرآن والسلم أصدهم بالنص هنا الدليل من القرآن والسلم تفهم؟ تفضل؟ سليم الشيخ المصار عمل أكيد فعيل طالما عندما يسكر الرسول عليه الصلاة والسلم في الحديث غير الحديث خليل الصفوة أجار ولا ورشهور أخر لا يكوز البحث من العلّين وخطأ الإمام النووي لما محسوا العلّة والسلم ومسطنب Mavoda, min من min ايه من اشكاليات ħadijfijie uchalfu bihe, كلام كل العلماء مش لا كده من الضرق من العلماء في هو جماهير العلماء في العلم في وكلهم يبحثوا في العلم والعلم ليس مصوص عليها فإما أنت فهمت الشيخ أبو صحف غلط إما هو أخطأ في المسادي وأنا أظن أن أنت ممكن تكون فهمته غلط هو ممكن يكون قال اللي لا نبحث على العلم في مخالفه النص وده الأغلب الكده فهو اعتبر اللي خير الصفوف الرجال أولها وشرها يعني لو ذا اعتبروا نص اعتبروا إيه؟ نص فما ينفعش أنا أجيبي العلة اللي تخالف النص فده يبقى كلام معتبر صح ولو قال كده يبقى كلام ده معتبر إلا أنا ما ينفعش بسبب العلة أخالف النص فهم يعنيه فده هو غالبا أصده كده فهنا المام النووي اختلف معاه فإن النص فين المام النووي بيقول أنا بخالفش النص أنا بقول النص ده تنقيح المرض بتاعه في الحالة دي لا هو ما يفعلش النصف سواء الله وطعافة العلة حتى ما هو العلة اللي زكاها المنوين يعني يستسابها وصفتها نعمه ما يصرف نفس المسجد فدلوقتي لو هي العلة وانتفت دلوقتي يبقى بالتالي لسا في, في الغرض الصفوف هنتفى كمينة لا والإمام النووي ينقح المناطق قال ايه؟ قال خير صفوف النساء ايه؟ أخيرها وشرها أولها الرسول السلام قال لك عند المين في وضع معين الوضع ده هو إيه؟ اللي النساء بيصلوا قدام الرجال وما فيش ساتر ما منه فما جاء في خلاف هذا الوضع يحتاج له دليل فأنا عندي الدليل العام هو الدليل وهو أن خير الصفوف أولها فاستدل بالحديث علاء الحديث فاضع مع انت نقح المنات زي بقول ايه جاء اعرابيون للرسول السلام فقال اني وقعت مرادة فممكن واحد يقول ايه ممكن واحد يقول ايه لو واحد اعرابي لو واحد مش عربي يبقى كذا فهو من نقح المنات فنقح المنات ووصل في الاخر لكده اما الشيخ أو بصحق هو بصحق هو قصده كده يبقى وهو غالبا قصده كده هيبقى رأيه اللي ده نص والنص ده عين في كل شيء فما ينفع اللي احنا نوجد له عله نخالف بها هذا النص العام فده يبقى كلام غلط الحالة دي هيبقى الكلام ايه معتبر ماشي ويبقى خلاف من اهل العلم لكن لو قال زي ما انت فهمت اظن اللهم قالش كده هيبقى ده كلام مخالف لجماهير اهل العلم يبقى كلام غلط بس اظن اللهم قالش كده يعني انا اظن اللي هو ولكن صح يا شيخ ابو ممكن يقول اللي ما ينفعش نخالف النص لإ لوجود علة، اللي ظننا يعني اللي في علة مستنبطة والعلة دي أخر ابن كلام صح ما طبر من هذا العلمي كتير معلق له كده في قصدي؟ ليش؟ حنقوله إن شاء الله جاي من... جا لنا إن شاء الله ناسى الإيماء وهو في اللغة الإشارة باليد أو بالرأس ونحو ذلك ده في اللغة وفي الإصطلاح فهم التعليل من لازم النص لا من وضعه للتعليل وله أنواع يصعب حصرها وأهمها يبقى إيه التعليل من اللازم النص لا من وضعه يعني إيه النص يلزم العلة مش من إيه مش من وضع اللغوي يعني وفي أجزاء من التعليل من اللازم النص دي إنت ممكن تظن اللي هي من وضع النص يعني في وضع اللغة يعني إيه فهي وممكن تبقى تبع يعني ممكن تلحقها بالنص مش تجعلها إيه في الإماء يعني سواء كان النص صريح أو نص إضافة ماشي أول حاجة أهمها أن يرتب الحكم على الوصف بالفاء مثل قوليته على والسارق والسرقة فيه فاقطعوا أيديهم فبعض العلماء اعتبر ده أصلاً نص مش إماء بالإيه بالنص فاعتبروا نص في العلم فهما ليه اعتبروا هنا إماء بالنص عشان الفاء تحتمل السببيا تحتمل غيرها في الإيه في اللغة بس كثير من الاماء اعتبروها نص واعتبروها كمان نص ايه يعني اختلفوا بعضهم اعتبرها نص غير صريح وبعضهم اعتبرها نص صريح وقوله والزانيه والزاني فجلد كل واحد ايه منهما 100 جلد فساعات اعتبرتها نص ساعتها اعتبرتها نص صريح أو اعتبرتها اماء بالنص فهنا الاعتبار حتى اماء بالنص هو عنده اماء بالنص في مرتبة النص الايه في مرتبة النص من ناحيه الدرجه يعني عشان ده امام النص واضح يعني بس هو الفرق بين النص وإيمان النص ما اسأله غوية بحتها مش ما اسأله إيه مش ما لكن هي حتى العتور طائما بالنص فهي درجتها قوية هي في إيه في إن قطع اليد علة علته السرقة والجلد الجلد مأت مرة علته الإيه الزل ماشيه خول وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له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 فاقتلوه فجعل قتل إيه تبديل الدين والارتداد ده نص عليه في إيه في اللي هو علة للقتل ماشي وإيه وإيه وده بنفهم منه العلية سواء عرفنا المناسب او لا ماشي مثل مثلا استداله بحديث اللي احنا مش عارفينه مناسبة هنا فحديث مثلا مما ستذكره فليتوضع فقالوا ماس الذكر علّة في التوضّق وإحنا ممكن ما نعرفش إيه مناسبة هذا يعني ماشي فلو العلماء اللي ضعفوا الحديث الآخر اللي هو فإنه هو بضعطهم منك خلاص عندهم ده نص والعلّة يعني إيه بالنسبة له ما ينفعش حد خلفه أما اللي عندهم الحديثين صحيحين فإيه فجمعوا بينهم بإيه بعلّة الشهوة زي كلمشة الإسلام هل فون معنى؟ بأنياء فضّ موضوع هنا ف فهم فهم, فهم التعليل من لازم النص. آه. مش قادر أفهم الموضوع لأي معنى أمثلة؟ ماشي ما عشان كده بقولك الأمثلة دي هو أصله إيه؟ الأمثلة دي يعني كتير من العلماء عدوها من النص من الإيه؟ من النص. لكن اللي خلاهم يدخلوا دي في الإمام بالنص إيه؟ اللي, اللي يعني إيه؟ بعض الناس بيبحثوا في المسألة ما بحص لغوي يعني. فالفاء تدل على أشياء كثيرة منها السببين بس احنا لو قلنا كده ما هو كده كده خلفه في النص غير الصريح منعرف انا مرجح كده اللي هي في النص غير الصريح عشان كده قلتلكه كده بس هو ده مبنيه على ايه اللي انت انا يرتب على الحكم على الوصف بالفاق لو سكت وقلت كده هيبقى يمع بالنص ولكن الامثلة دي الامثلة دي هي نص مش إيماء بالنص ليه مش لمجرد الترتيب الحكم على الإيه؟ على الوصف والفاء لأنها مرتب عليها الحكم بالوصف والفاء وفي نفس الوقت السياق بيوضح اللي هي علم فلذلك ايه اعتبرت نص في الراجح يعني تفهم قصدي؟ ولكن هما عايزين يقولوا اللي ترتيب الحكم على نص والفاء ده إيماء بالعلم بس هما لقوا أمثلة أمثلة كلها أخرى بالنص من الإيماء بالنص تفهم قصدي أو مش تفهم؟ فمش مشكلة في الاخر هي دليل يعني من ادلة الايه طول خلاص سواء بأسامناها نص او سامناها اي ما بالنص ماشي؟ فاضل يا شكرا احنا نقدر ندرك يعني ولكن عند العمل بقى عند ال وده مسلك الفقهاء لا قياس ولا قياس يعني قصدي مش قياس علة ولا قياس ولا قياس يعني مش تهم يا شهر رحمد، تجيب بس على الهناء عشان ظن يتوضح أراضي مثال مسكت عليه تعريف استلاحك اللي هو بتاع لازم النص لازم النص ده ده مثالة كتيرة هنقولها دلوقتي هن ندخل هن نتكلم على حالة كتيرة متلوفة آآ برضو ممكن يفهم العلية من كلام الصحابة يعني جميل العلماء على ممكن تفهم العلية من كلام الصحابة مثل سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد فده يبين ان السهو فعله للايه للسجود حتى ان العلماء سموها بسجود السهو ماشي طيب ده اول يعني اول قسم من اقسام ايه اللي هو الاماء بالنص هو زي ما هو قال مش هنقدر ايه نحصرها خلي بالكم هو في كل الامثله دي هو ما بي ايه مش مخالف فإن السارق الصارقة لازم يقطع إيده فبيقول لي دي نص إذ قطع اليد دي نص في اللي الصارق الصارقة ولكن هل هو نص في العلة ولا إيماء للنص فده بإيه الكلام فهمين بإيه أن يأتي الحكم جوابا على سؤال سائل فيجعل ما في السؤال علة للحكم كما في سؤال العربي الذي قال هلكت يا رسول الله قال ما أهلكك قال وقعت على أهلي وأنا صائم قال فهل تجد ما تعتق رقبه الحديث متفق عليه فماذا كان رسول الرسول صصلا بعد سؤال السائل يدل على أن الحكم سببه المذكور في السؤال هو الجماع من الصائم في رمضان بابا يعني <تصفيق> الطريق ده مبني على في سائل بيسأل فمن خلال النقاش مع السائل بنستمبت لإيه العلة ولا مش وقت ده باري وقعت مية علي معلش متأس معلش. معلش ماشي طيب فهنا وقعت على أهلي ونصار فاستنبطنا من هذا أن العلة هي أنت توقعها شبابي كده مش توقعها أن العلة هي اللي هو ايه يجامع امراته وهو صائم في رمضان مفهوم معنا لا فديت تعرفناها من ايه من اللي هو من من خلال السؤال يعني وده برضو نص مفهوم معنا وفي نفس الوقت عرفناه من ايه من سؤال وبرده زي الحديث الاخر سئل عن جواز بيع الرطب بالماء فقالت اي ينقص الرطب اذا جف فقالوا نعم فقال فلا اذا يبقى ايه ما ينفعش يبقى ريبه يعني ليه عشان باع رطب بالماء بالتمر قصدي ده ايه لازم يكون مثل بمثل فاذا جف ينقص ففي الحقيقة هو مش مثل بمثل فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع من بيع الرطب ايه بالماء فاحنا عرفناها هنا من السؤال عرفناها ايه من السؤال وهي في الحقيقة نص صح ده صح حسنة بلد من كيفال بطاقة ماشي. انا رأيي رأيي <تصفيق> ماشي. طيب. ماشي. عشان كده ايه? عشان في امثالك كتير من اللي تقالت. عشان فيها مشتجمش نفسكم مساءة الانتماء والنص مهم ده قياس. القياس صحيح اجماع. ماشي? نبقى. فهم العلم انهم عارف. ايو ايو ماشي. ما هو ملاذا نبهت عليها اللي هو نص في المسألة ولكن هم بيقولوا دائما بالنص في اللي هو علة ماشي؟ بس أنا رأيي برضو هو نص في اللي هو علة ده رأيينا ان الشارع الحكم على وصف لو لم يجعل علة لما كانت له فائدة وكلام الشارع يجب ان يصانع عن العبس Vezmu měra? Fajn. Tady máš silháb. 70. Tenhle všechny. Máme tady jakou? Tady عن بيع الرطب بالإيه بالطم فقال ألنقص الرطب إذا جف؟ قال نعم قال فلا إذن فده مثال إيه؟ اللي الشارع علق الحكم على وصف وهو ألنقص الرطب إذا جف؟ ماشي؟ ولو لم نجعل الوصف ده علة لهذا النص لما كانت له فإذا؟ يعني يبرز و سأل كده ليه؟ وكيام الشارع يجب أن يصنق إيه؟ عن العباس فالمثال ده مثال للحكتين للشارع علق الحكم على الوصف وعلى برضه اللي هو من خلال سؤال سائل وصلنا ايه للحكم فاهمينو اللي بقى طيب آه ومثال او ماشي طيب ده كل كل الامثلة دي امثلة واضحة ولا ايه هديكم مثلا مش وضع عشان تفهموا حتة الإيماء في ايه مثلا قال ابن مسعود بعدما توضأ بماء نبذت فيه تمرات لتجذب ملوحته أو لتجذب هذه التمرات يعني ملوحته تمرة طيبة وماء طهور فبعضهم استخرج من الحديث كده تمرة طيبة وماء طهور استخرج منه تعليل الطهولية ببقاء اسم الماء عليه من النبي صلى الله عليه وسلم سماه ايه مان فقال ده إماء على العلة ماشي ففي أمثلة بتبقى واضحة وفي أمثلة لا ما ممكن واحد يختلف معه ويقول له لا مش مش مش حل ولا حاجة مفهوم معانا طيب قال أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا لأن يكون علة لذلك الحكم يبقى الشارع هو اللي يذكر وصف مناسب، ماشي؟ لأن يكون علة لذلك الإيه الحكم. إحنا فكيف مناسلة زمان قلنا إيه؟ أن يظهر منها أن تكون مظن تحقيق حكمة الحكم والغرض المقصود إيه من تشريعه فالشارع بيذكر مع الحكم إيه ال إيه المظن التحقيق حكمة الحكم والغرض المقصود إيه من تشريعه فوصفه مناسب لأن يكون على لذلك قوله صلى الله عليه لا يقضي القاضي وهو غضبان ماشي فقوله لا يقضي القاضي وهو غضبان كلمة وهو غضبان دي وصف مناسب ماشي للي احنا نجعله على للإيه؟ للحكم اللي هو لا يقضي القاضي وكمان نقيس إيه؟ نقيس عليه زي طيب اللي هو غضب من أجل ايه يعني لو لا يقضي من أجل هو غضان يكون كذا كذا كذا فلا ستعن إيه أن يقضي فهمين ألا؟ طيب هي ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء أخولي تعالى ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فده في باب العقيدة نقول التقوى علة يعني يجعل الله لك مخرجا رزقك من حيث ايه لا تحتزب واللي والتقوى علا الخروج من المحن والتقوى علا للرزق وده منصوص عليك وخولي صلى الله عليه وسلم ايضا من بدى لدينه ايه فاقتلوه فهنا ده اه الشرط من بدى لدينه والجزاء فايه فاقتلوه فهو المعنى؟ يبقى من بدى لدينه فاقتلوه nás čále lěle, lžatě, mám, mám třeba věděl, věděl jsi? Máma, mám. A, jo. Máš, jde, jde. Nás čále lěle, Kederek. Děkuji. Děkuji. Eh. Ahoj. المناسبة فتدي عشان داي طيب ما المناسبة في اللغة المشاكلة يقال بينهما مناسبة أي أي مشاكلة ومعنى المشاركة في النسب يقال ناسبه إذا شركه في نسبه وبمعذى الملاءمة يقال هذا اللباس يناسب الشتاء أي لا إمه الظن مأخوذة من قولهم خلت هذا الغلام الغلام ابني يعني ظنته ابني أو ظونته كذلك أو من الخيال وهو الظل وفي الاصطلاح تعرف المناسبه بأنها ملاءمة الوصف المعلن به للحكم الثابت في الأصل. والوصف المناسب هو الوصف الظاهر الذي يحصل من ترتب الحكم عليه مصلحة أو تندفع به مفسد وقيل ما هو عرض على العقول ما لو عرض على العقول لأيه لا تدقته بالقبول وقيل الملائم لأفعال العقلاء في العادات وقال ابن الحاجب هو وصف ظاهر منضبط يحصل من ترتب الحكم عليه ما يصلح, ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة دينية أو دنيوية أو دافع مفسدة فهذه التعريفات متقاربة مع مفهوم معنى ده كلمة الوصف المناسب اللي احنا صرحناها ايه قبل كده لو انتم فكرين وتعريف من الحاجب ده تعريف قوي يعني تعريف منضبط وقوي والعلماء قالوا اللي هو وصف مناسب لمسالك العلة ليه؟ لأن الأحكام مشروعة ليه؟ لمصالح العباد حيث إن الله تعالى حكيم بإجماع المسلمين ولا معنى لحكمته إلا أنه لا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة للعباد ولا ينهى عن شيء إلا وفيه إيه؟ مفسدة له فإذا وجدنا مصلح قد تضمنها الحكم فإننا نعلل بها لو كانت ظاهرة منضبطة لأنه غلب على ظننا أنها هي العلم ولكن امتى معللش بيها إذا عرضت هذه المصلحة المناسبة التي علمنا بها الحكم لمفسدة مساوية أو راجحة فإنها إيه في الحال إيه هطبت لأن العمل بالمصلحة حينئذ لا يعد من المصلحة عند العقلاء ماشي بل يكون عبثا يخرجه العقل عن كونها مناسبة إلى كونها إيه غير مناسبة معنى لا فيه أشكال فالمناسبة دي يعني مجمع على انها من, من طرق معرفة no وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا تكون وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا فلمانه ماشي كمل معلش هنكمل كده ايه حوالي ربع ساعة بعد الايه بعد العشاء عشان نخلص الايه نخلص طرق معرفه العلل بسبب الاقاله دي في العله اللي هي مش في النص في العله اللي هي مش في النص لو في النص خلاص تبع الاولاني اللي هو النص او الاجماع بالنص او الاجماع يعني اجماع ايه اصله نص تمام فجاه هنا ابتدى نطلع اللي النص ما نصش ماشي القسم الثاني لو النص ما نصش على العله وانا هبتدي أجيب ايه أجيب حاجة مناسبة له. فلأ هي ظاهرة منظبطه. فيها مناسبة يبقى دي بيجمع ال إيه ال المثبتين للقياس تبقى, إيه؟ تبقى من طرق معرفة القياس. حتى أنا بعضهم جعل من شروط ال إيه القياس. آه اللي أنا بتضمنش اللي على ظني اللي هي فيها اللي هي فيها وكانت كمان الحاجة اللي أنا ظني دي اللي هي ظاهرة منظبطه. عشان دي من شروط ال إيه العل. العلة. في الأول يعني كل الحاجات دي. هندخلها في شروط العلّة لها تكون ظاهرة من ضبطها الحمد لله وصد السلام على رسول الله وأشهد أن أفضل شريكة له وأشهد أنه محمد الله عبد الله رسول في كتاب الجامع لمسألة الأسور الشق في بعض الزيادات يعني في مسألة الإيه الإيماء بالعلّة نذكرها برضي بحيث الهيئة ممكن برضو تبقى مفيدة ليه كله أنواع الإيئة يعني احنا ذكرنا هنا خمسة في الكتاب الأول في أيضا أي أنواع أخرى مثل أن يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم سؤال عن حكم وقعة معينة فيذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حكم حادثة أخرى ومشابهة لها منبها على وجه الشبه بذكر وصف مشترك بينهما فإن هذا يفيد أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم يبقى إيه؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يوجه لي سؤال عن حكم واقع معين فيذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حكم شيء آخر مشابه ليه ينبه على وجه الشبه بذكر وصف مشترك إيه؟ بينها. فلا يفيد أن ذلك الوصف إيه؟ إلا الحكم ذكر مثال أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي أبركتها الوفاة وعليها فريضة الحج فهل يجزئ أن أحج عليها فقال رأيت لو كان على أمك دين أكنت, أكنت قاضيته قالت نعم قال فدين الله أحق أن يقضى فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نظير دين الله وهو دين, دين الآدمي فنبه على التعليل, على التعليل به فلو لم يكن قد سأله لهذا الغرض وهو التعليل به لكان عبثا ففهم من هذا أن نظيره في المسؤول عنه وهو دين الله وهو هنا الحش كذلك علة لمثل ذلك الحق حيث إن كل منهما يسمى دينا اشتغلت به الذمة ولا تبرأ الذمة إلا بأدائه يبقى هي لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تحج عن أمها فكان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه نعم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفيد الأمة شيئا آخر وهو أن كل ما هو دين يكون أحق إيه بالوفاء فقال أرأيتي لو كان على أمك دين أكنت قاضيته يعني أنت لو على إيه أمك دين هدف دي فقالت نعم قال فدين الله إيه أحق بالإيه بالخضاء أو أحق النقطة المفهول معنا يبقى دا برضو من الإمام بالعلة أو من إيه الذلائل على لعلة الشيء يعني برضو أيضا أن يذكر الشارع الحكمة لدفع إشكال في محل آخر في محل آخر يردفه بوصف فحين اذن يغلب على الظن ان ذلك الوصف علة لذلك الحكم يبقى الشارع يذكر حكم ماشي ويردف الحكم ده بايه بوصف فحين اذن يغلب على الظن ان ذلك الوصف علة للايه للحكم مثاله أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب فقيل له إنك تدخل على بني فلان وعندهم هرة فقال صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والإيه الطوافات فهنا قد قالوا ما قالوا ظن منهم أن الكلب والهرة في الحكم سواء فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن الحكم مختلف حيث إن الهرة طاهرة وعلة طهارتها كثرة تطوفها وصعوبة التحرز منها لو لم يكن لذكري تطوى فيها عقيب الحكم أثر في الطهارة لما كان لذكره فائد كفوا المعنى؟ طبعاً هو الحديث ده محتاج اللي احنا نحققه يعني إيه؟ يعني ايه في مسألة هو امتلع من الدخول على قوم عندهم كلب فقيل له انك تدخل عليه على بني فلان وعندهم هر فقال صلى الله عليه وسلم إنها ليست من جس إنها من الطوافين عليكم والإيه والطوافت ماذا فهنا أو بير هنا قد قالوا ما قالوا ظن من منهم أن الكلب والهرة في الحكم إيه؟ سواء فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن الحكم مختلف حيث إن الهرة طاهرة قالت إنها،, قال إنها ليست ايه من اجس ماشي منجس لنجس وعلة طهارتها طهارتها كثرة تطوفها أصول أصول قصور فهم قالوا ايه العله طهارتها كثرة تطوفها وصعوبة التحرز منها ماشي هو هو لما جت المهندسه بالدخول ما هو في واحد قالوا دي ما لهاش علاقة وقال اللي ايه ليست بنجس دي حاجة وانها من الطوافين عليكم والطوافات ايه لحاجه ده ده كلام بعض العلماء اللي الشرع لم يجعلها نجس لانها اللي بقى من كده ان الدراسه بتتعلق على الفضله على بعض الناس دول اه اه اه واللي التطواف عله عدم في اللي عارفوا على الحال لا ليست بلجس الهره ما قال انها ليست بايه بلجس بس التطواف ان نقولوا رقم مناجس هو قالوا اللي قال ان انها من تصرف عليكم الطوافات ده يدل على اللي بسبب كثرة تطوافها وصعبة التحرز منها جعلها الله عز وجل مش نجسة بيقولوا كده فهم؟ اه بسبب جعلها مش نجسة اصلا خلقها مش نجسة اه هو هنا بس مش بيعني مش بيكلم على العلة في نجاسة الهرة وبيكلم على النفي النجاسة عن الهرة وذكر التعليل او العلة يعني ان هو من الطوافة وانه مختلف عن الكلب هو ده اللي خلق يعني هو عايز يقول ايه المبالغه هو ده طبعا ما راضيناه هو عايز يقول ان انا اعمل اماء بالعله شكرا بيقول ان لا تذمن وحدها كده وقلنا ذكر الحكم معقب واصف ايه الفرق يعني ان هو في على اشكال تاني مش يعني اللي يعني بما ان كده الحته دي الحكم معقب واصف اه هو بيقولوا بقى اللي لما يجي كمان يكون في اشكال عند ناس والنبي صلى الله عليه وسلم يدفعوا ده لا يذكر الحكم ويعاقبه بوصف ده يدل اكثر يعني يدل من جهة اكبر من على العلية من مجرد اللي هو يذكر الحكم بعديه وصف بس فماضي تفضل يا امين تسلم كده فهمت أن العازم أن يفر أن يأتي أمر الشارع أو نهيه في شيء ما، ثم يذكر في أثناء أو يذكر في أثناء هذا الأمر وهذا النهي شيئا آخر لو لم يقدر كونه علة لذلك الحكم المطلوب لم يكن له تعلق بالكلام لا بأوله بأوله ولا بآخره مما قد يعتبر خبطا واضطرابا في الكلام يتنزه عنه الشارع. دي قريبة من الايه من المسلك اللي احنا قلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حاجة لو يعني ايه لو هو ما ذكرهاش يبقى ده بس ماشي ولكن هو الفرق بينهم دقيق شوي الفرق بينهم دقيق فممكن اعتبرها زي دي يعني مثال وقال تعالى يا الذين امنوا اذا نوديا للصلاه من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله ايه ضروري لا فانه يفهم من ذلك ان علة النهي عن البيع هي كونه مانعا من السعي إلى الجمعة لأننا لا يمكن أن نقدر النهي عن البيع مطلقا حيث يقع التناقض مع قوله تعالى وأحل الله إيه البيع ويكون خطا في كلام الشرع واضطرابا فيه طبعا الشرع ملزه عن ذلك فلم يبق إلا أن يكون النهي عن البيع أن يكون النهي عن البيع في وقت محدد ووقت كونه شاغلا عن السعي إيه الجمعة. لذلك الجمهور أجاز البيع الشراء له لمن لا تجب عليه الجمعة كالمسافر وكالمرأة وكالصبي والإيه والصبية على خلاف الظاهرة فالظاهرة ما تتعاملوش اللي ذا علة فقالوا إيه فقالوا إن البيع يوم الجمعة في صلاة الجمعة يعني حرام على كل حتى لو كانت امرأة ليه عشر بابا بيليا ذينا منوديا نوديا للصلاة منهم الجمعة فاسعوا يذك لا يضروا البيع مفهوم ولكن الجمهور قالوا علة النهي عن البيع هي كونوه مانعا من السعي إلى الجمعة مفهوم معنا طيب هيجي واحد على كلام الايه سؤال الاخ اللي قال ايه طب الشيخ ابو قال قالك اللي منفعش العلة تعارض النص هنقول العلة هنا ما عرضتش النص هو ده تنقيح المناط اللي احنا فهمنا النص اللي هو بيقول فاسعوا إلى ذكر الجمع وذروا البيع ماشي فالناس اللي ه هت... ال... الى ذكر الله وذروا البيع فالناس اللي تجب عليها نياصات الجمع اللي هم يسعوا الى ذكر الله البيع دولة هم دولة اللي اللي دخلين في النص فاحنا بننقح المناط في الناس دي اللي تجب عليهم الجمع يجب عليهم انهم يسعوا ذكر الله ويتركوا البيع فهمين ولا لا فده كده مش مخالفه للنص فهي الاصل اللي العلة خاصة المنصص عليها او اللي العلة اللي تبقى واضحة هي تبقاش بخلفنا نص هي بتبقى تنقيح مرض بنفهم بها النص مش بنخالف بها النص نفهم معنا؟ طيب المسلك اللي ايه اللي بعد كده نرجع بقى الكتاب الاولين اللي هو بتاعنا يعني الدوران وهو في اللغة مصدر دار يدور وهو يعني عدم الاستقرار في الاستلاح ثبوت الحكم عند وجود الوصف وانتفاقه عند انتفاء عند انتفاء يعني لينا الحكم بيثبت لما الوصف يوجد وبينتفي لما إيه ينتف الوصف فاحنا عندنا في الشرعة كده اللي الحكم يثبت لما ال إيه الوصف يوجد وبينتفي لما انتفى الوصف فحكمنا اللي إذا إيه علة لإيه اللي تكرر ثبوت الحكم عند وجود الوصف وانتفاقه عند ايه؟ انتفاء الوصف ماشي؟ طيب هو ده وصف ربما وصف لعيه اه بس هما في العكس بقى. فما يثبتوا العلة بالعكس ماشي؟ مثاله قال التحريم يوجد في الخمر عند وجود الإذكار ارتفع عند تخلل الخمر وعدم كونها مسكرة فاستدلوا به على أن السكرة هو علة التحريم ووجوب الزكاة مع تمام النصاب وعدمه مع عدمه. ده فالأول اللي خلص السكرة يعني ايه مثلا قالوا العصير العنب او اي حاجة يعني قبل وجود الاسكار الشارع محللها فلما حدث الاسكار حر مد. ولما ولما دار الاسكار بوجود الخل بقت حلال فيبقى العلة ايه, إيه الاسكار ماشي؟ برضه وجوب الزكاة مع تمام النصاب وعدم وعدمه مع عدم لقينا ان ان الشرع بيوجب الزكاة عندما يتم الايه النصاب ولا يوجب الزكاة عندما ينعدم الايه النصاب فعرفنا الايه ان النصاب عله في وجوب الايه الزكاه وهكذا ماشي والوصف يسمى المدار والحكم هو الدائر والدوران يسميه بعض الأصوليين بالطرد والعكس لأنه مجموع الطرد والعكس فالطرد هو الوجود مع الوجود والعكس هو العدم مع العدم والدوران هو مجموع ذلك يعني مجموع الوجود مع الوجود والعدم مع العدم وقد اختلف في إفادة العلية على أقوال أهمها قولان القول الأول أنه مفيد العلية هو رأيه الأكثر لأنه من جعله مفيد مفيدا للعلية قطعا وأكثرهم قالوا يفيدها ظنا ومنهم إمام الحرمين ونقله عن القاضي وقال ابن السمعاني إليه ذهب كثير من أصحابنا وقال القاضي أبو الطيب التضريء إن هذا المسلك من أقوى المسلك يعني الأقوى المسلك في توجوة العلة ودليلهم أن إذا رأينا شخصا يقوم عند دخول شخص ويجلس عند خروجه وتكرر ذلك مرارا كان ذلك دليلا على أن علة قيامه دخول ذلك الرجل وإن كنا لا نجزم بذلك يعني يعني هو عايزين يخلوا دي يعني الجمهور العلماء يخلين دي علّة حتى لو نحنا مش عارفين مناسبة حتى لو نحنا مش عارفين ايه؟ المناسبة وإن كنا لا نجزم بذلك وقد نجزم به إذا تكرر مرارا كثيرا أو حفّد به قراءا أخرى يعني وإن كنا لا نجزم بذلك يعني مش قاطع يعني فبيقولوا دي دلالة غنية وبيقولوا اللي إحنا ممكن كمان تبقى دلالة قطعية لو تكرر مرارا كثيرا وحفت به قراء أخرى تدل على إن هو عل قطعا ماشي قالوا كذلك إذا وجدنا حكما يدور مع وصف ما فيوجد بوجوده ويعدم بعدمه يصح أن نستدل بذلك على علية الوصف وكونه مدار الحكم القول الأول اللي هو يفيد الإيه؟ العلية ده قول أكثر العاماء هم منقسمين ما بينهم على ثلاث أقوال، هل هو يفيد القاطع مطلقاً، ولا يفيد الظن مطلقاً، ولا يفيد القاطع أحياناً والظن أحياناً، الظاهر الراجح اللي يفيد الظن احيانا والقطع أحياناً فيفيد الظن فإذا لم تحتف به قراء ويفيد القاطع إذا إيه احتف به قراء تدل على أي قطيئته ماشي؟ يعني أحياناً بيبقى كده يعني وقول الثاني عدم إفادة الدوران للعلية، وهو مذهب كثير كثير من وهو مذهب كثير من الأصوليين واختيار ابن سمعني واختيار ابن سمعني والغزالي وأبي إسحاق ونقله ابن برهان عن القاضي الباق اللاني مع أن إما الحرمين نقل عنه المذهب الأول يعني من من عنه مذهبين يعني واختار هذا القول الآمدي فهو بيقول دليله ان الاتراض وحده ليس دليلا على العله والانعكاس ليس معتبرا في العلاج الشرعيه فمجموعهما لا يكون دليلا على العله اللي هو عايز يقول ايه ان الدوران ده عباره عن حاجتين الاتراض فده لوحده ما يبقاش دليل والانعكاس لوحده ما يبقاش دليل فبالتالي يبقى الايه يبقى الدوران ما يبقاش ايه دليل وهذا باطل لان كون الاتراض وحده لا يصلح دليلا على العله ولأن عكس وحده كذلك لا يدل على أنهم إذا لا يصبحان دليلا على العلة فممكن هو الواحدة بقى إس دليل وده الواحدة بقى إس دليل ولكن إيه لما اجتمع يبول الاثنين إيه دليل ده ممكن كما أن العلة المركبة من أوصاف من أوصاف من أوصاف إذا أخذنا كل واحد من أوصاف وحده لا يصف علة وإذا اجتمعت صرحت إيه علة زي ما يقولوا علة القصاص القتل عمدا عدوانا علة القصاص القتل عمدا عدوان ماشي؟ فلو القتل بس مبقاش علة والعند بس مبقاش علة والعدوان بس مبقاش علة لكن مجموعة الثلاثة يبقى يبقى علة وكل واحد من الأوصاف المفردي لا يصنح حل أنا أظن اللي مش دال دليل كبير اللي هم بيستدلوا بيه هم عندهم اللي إيه والله أعلم يعني يعني لو, لو البليل ده يبقى كلام ضعيف ولكن الكلام القوي يعني في المذهب ده بيقولوا الدوران لوحده ما يبقاش علة يبقى علة لو احتفت به قرينة المناسبة أفهم يعني لو مع الدوران ظهرت مناسبة فبالتالي يبقى ده علة عن عند القول التاني ده أما لو ما احتفتش بيه المناسبة فلا يصلح بمفرده أن يكون علم برأيهم يعني ليه عشان إذا رأينا شخص يقوم عند دخول شخص ويجلس عند خروجه وتقرد ذلك برانهم هل لو أنت مدرك هو بيعمل كده ليه عشان بيحترمه عشان كذا أو في مناسبة يعني تظهر منه الوقت كده فماشي لكن هو كده وخلاص إيه ما يبقاش علم وفي الحالة دي يبقى برضو دليل قوي إن كان الأخوى هو المذهب الأيه الأول لو اضطرد او كسرة ذلك فهو المعنى وعلى ذلك يكون الراجح جواز الاستدلال على عيات الوصف بدوران الحكم معه ولكن ينبغي ان نعلم انه لكي تكون العلم مستنبطة بهذا الطريق متعدئ لابد ان يتكرر دوران, دوران الحكم معها في اكثر من موضع يعني وقد نقل القرافي عن النقش الشواني قوله الدوران وعين التجربة وقد تكثر التجربة فتفيد القطع وقد لا تصل إليه إلى ذلك فهو المعنى أنه لا في إشكال فراجح الدوران علة ظنية وقد تصل إلى القطعية لا احتفت إيه بها القرائم مثل مثلا أن تكون مناسبة ومثل أن تكون أشياء أخرى طب شوية ثلاث أقوال الضد المطلق والقطع المطلق والقطع هنا المطلق نهيان هو هنا القولين ثاني هو في العليه هو بيتكلم ان احنا مركزين هنا ثاني لا أنا قلت إيه أنا هو أصلاً هو اصلا في افادته العليه على اخوال كثيره اهمها قولاتي القول الاول ماشي يعني قال بيقول ان ايه او قال بيقول مش عليه قال بيقول عليه إيه؟ لا ترتقى سباق ترى كمان بس أنا مديكوا برضو هذا قولي التاني بالعدم العلية بعضهم بيقول عدم العلية مطلقاً وبعضهم بيقول عدم العلية بمفرده وده اللي هيبقى قوي في قولي التاني ويبقى برضو أضعف بس ايه يعني يبقى معطاضر يعني قطع ذل في العلية في العلية ماشي إصدار اللي احنا ذا ينخلي بقى ال إيه نخلي بقى ال بقى, بقى مسألة العلة مرة جاية عشان أو طرق معرفة العلة يعني عشان برضو في زيادة عن الكتاب هنا فيحتاج لحمة معين خلال مردين إن شاء الله كده الإيه إن شاء الله نبتدي في النحوة دلوقتي شاء الله ممكن يكفيها